بسم الله الرحمن الرحيم ملاذنا إذا أغلقت الأبواب يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفها والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به. أين التي تموت وهي تردد الأغاني والأكل؟ أين التي تموت على مكرب مع فلان المفل؟ أين التي كل ما نصحت صخرة مستهزأ مستهزأ؟ إلى كعدت من سراب فيه توت وعلى وجهه شظايا ندم فيه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 هنيئاً والله لمن سارت على نهج الصالحات هنيئاً لمن تعلم أن الله معها ويراها أن الله يراقب خطواتها وسكناتها ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا, أجرها مضتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما هنيئًا لمن مأتت وهي حافظة للقرآن هنيئًا لمن مأتت وهي تحمل هم الدعوة وتنادي لسلعة الرحمة تأمل يا غافلة ماتت وهي تقرأ القرآن فأين التي تموت وهي تهدي بالألحاء أين أنت يا عائشة أين أنت يا سمية لترين الكثير من الأخوات والفتيات لترين الكثير من الأخوات لترين هذه الأخت لترين نساء وفتيات سرنا على نهجك وما كنتي عليه فنبشرك يا عائشة أن هناك من سطر لنا وخصالك وما تركتين عليه رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت رب إني لك عدت من سراب تهتو وعلى وجه شضايا ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالدي أنا سريت فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت وتلاشت في زوايا رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شضايا ندب فيه انتهيت رب جنبني صداها فهي أعدى عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت رب جنبني صداها قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. في إني لك عدت من سراب فيه ترقت وعلى على وجهي شفايا ندم فيه انتهيت بصوت ما زال حولي كل ما فيها رويت. الأسى والإثم والعصيان هذا